وكيف كان عقبة مكرين أنه دمرناهم ما اضنامه إذن هم خالد ينكرون المسلمين فهذا المكر وهذا الترتيب وهذا الإعداد يرض على من عليهم ويمكرون ويمكر الله والله خير المكلم فهذا مكر الخلق للخلق مكر الكافرين للمؤمنين وهذا مكر رب العالمين للمؤمنين والكافرين ينكر بهم وينكر سبحانه وتعالى لعباد ولا يترك المكر السيد إلا يهدف ولا يترك المطر السيد لذلكم من أحد دذبأ أمر ضد الجزيل إبلا ورد عليه هذا الأمر فكان فيه جزائه ومن أرضه جزائه هؤلاء يجب أن تحصلون وكانهم وكأنهم يعني حاج الدنيا ما فيه لذلك ما رفتنا في إلا بعد قال انا ربطي والأعلى وما رفتنا من الا إلا بعد قال انا ربطي والأعلى خلاص بلد من ايه؟ بلد فكان عزره فكان عزبه. فهؤلاء ما درمتم أن يخللوا فكان من جد الله سبحانه وتعالى أن خنب الله على الصوت الكريم من الله سبحانه وتعالى حتى أصبحوا يخدمون بيتهى الزعيدين ومعيد والمؤمنون يخدمونها من الضائف فتح الغلاف ويخدمونها من الضاطل وذلك أن الذي سبب اليوم وهذا رسول المؤمنين أنه بيحملون أموالهم إلا الحلقه اي سلاح عن البلاد الاسلام وهو اول حشر لهم فكانوا اذا اعجبهم الباب او انفكد نزعوها من محلها ويطرد البيت لذلك وقوله تعالى فاعتبروا يا اول اي اؤذوا البصائر والنهى اي استعرضوا بحال بل نضيق الاقوياء كيف خلف الله الرعب في قلوبهم واجزوا عن ديارهم فاعتبروا يقول البصائر فلا تضطروا بقواكم ولكن اعتمدوا على الله ولا يشتروا عليهم فلا ينبغي على عن العدل ان يعتمد على غير الله سبحانه وتعالى ولا يخشى العدل من غير الله فلا تخشو الناس وقتاً وليس جميعاً كما نقول هتخشو نمو؟ فالله ان أن ان لكونكم مؤمنين واعروا ولو تتوزلوا لكونكم مؤمنين مؤمنين قال ربنا إذن منا نخاط أن, أن علينا او قال لا طب فكذا ثم قال الشيخ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء اجلا في اللوط المحبور لعبدهم في الدنيا من النبي كما عبد الله بن بعدهم ولهم في الاخلاص عذاب النار ثم علمنا سبحانه وتعالى فالحفر يتعرض مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم ونسال الله ان يتوبنا واياكم فيتوب علينا وعليكم ثم قلع قوله تعالى عن المشكله اذا اخضر وعلى مراقبته في قطع الاشجار فغيره لانه في حال لا يليق لنا ان نقطع الاشجار الا اذا تحارب لها الكفار يعني هم عينوا شجر وقبلوا شجر ذا هيك يتحاربوا اليه يقتربون منه فهي نقطع هذا السد هذا السد ذكر على مصر لا لا لان ما ولا نغلب ولا لا لذلك ذلك لا يخص النساء ولا الشيوخ ولا يصل ي لماذا لا يطري فقد من حتى ذلك اسقطوا النحل البؤس الله والإجتهاد لا يفتح إذ ذا في الرياضي ممتعة بالإجتهاد لذلك الإجتهاد هو الخيار الإجتهاد الخيار فالخيار تحقق قوار الأصل في عدة الجانبات بينهما للفرق بالتقو أنا أرثق بعقله لحق، وهذا الثقة يكون كل مشروع يسند الاستدامة والسنه الجماهير، فلأقطع صارخ، ولا كان فيه في هذا الشيء يعني على مسألة عرافة للبشر حلو، ولا صح. طب لو أني صارع لحق، هالشيء ما هو لحق مسأله مسألة زي المطور اللي لا في يسمع الناس، أنا أي لا في مع الناس؟ في, في المطية، اللي هو صار في يعني لا هذا في المطية، يبقى الناس بعدين يبغون يحارسون غرفة نعيم في كل لذلك ومجانة. لما المشى المشى كأنه يتباكتر هل يعني فعلا المشى كده؟ سوري وعرض وسلاح نقول لا هدين لا يتباكت إلا يا في ليس المؤمن وكلما نوجب الصعب المؤمنين ازداد فرحا وكلما وجد في المؤمنين إزال غرزا وحنقا ورعبا يبا ما في ده؟ بالوقت ومع هؤلاء الا في هذا يبدأ ده برضه حصر وقصر استثناء جاي بعد... يقول والله الله بقوله يبقى والاستثناء اللي الحصر ما يجيش يقول اه انا معدي على السوق وايه والله رايح المذ اللي فاضل ده يعمل اما يروح ولا ده يبقى عامل كل صحيح الموضوع في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 ولا عليه عمل جديد طجل يعني بنعمل كده او اذا طلع وتبقى في و ابن كل بلد بسبب مال معين واحد من سبيل pour assezver leromamainine du Moaï comme Yes, my name لا تزيد شعر فيها أبداً إلا <سؤال> إذا أطبع المرأة <سؤال> بشارك كشوار بالإجابة مجالها كاملة بشارك بالإجابة تجمع تجمع وفي su Ty porad i صح بحجام الجلال للحرق وما أتاكم الرسول لا جلو لا وما أتاكم مرسوله صح انت في الحرق. وما أتاكم الرسول فاقضوك جلس البلاء كل البلاء بلية الأول. اللي كان في لنا الايه ولي ولد حفل وليش اختلفوا بعد هيك بعد ما جاوروا العلم فالدقيقه دي سنه يقول الله يا ودي سنه, دي حاجة ودي سنة ودي الحاجه دي ودي سنه ارض وشي وعمال كيف اعلى من ده حرام يا ابني يقولك حرام واحنا ولا ما صدر هو حتى لو عمل الحرام ان الله لا يستر الواس ومادري من هيعمل هيبدا انه يتعلم ليتراجع ويتقهقر ويندم زي ما سمعت العلم ان بالعلم والعمل اللهم يرضى بنا وليا قلنا وحسن العلم وحسن العمل البينه وما Zmiany i ojca وآمن بقدر وامن وعقوبه والصحابه اخرجوا بقدر وشر بل يرضي الله سبحانه وتعالى تابون اولئك هم الصادقون اولئك هم الصالحون في منزله عاليه وملك لله ورسولا فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين تحتهم رضيت من النبيين ومصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ثم بعد ما طبقوا انه صدقوا في علمهم وصدقوا في علمهم وصدقوا في عملهم وصدقوا في اجرهم وصدقوا وصدقوا في انقاذهم بالله وقدره فاستذكر السياق الى الشكل الاخر الا وهم الانصار ولذلك وسبواء صار اي مدينه ان بنيت والايمان اذا اقبوا الذين من قبل جرور المهاجدين إلى من هذا وإليهم من المؤمنين الذين يأتون الضبار المهاجدين ولا يحبون هؤلاء العصار يحبون إتحادة أي إتحادة ولا غير مما لما أعطى رسول صلى الله عليه المهاجدين على أنفسهم غيرهم فاعل ومثوبة فاعل يسجد منهم رضاعة الفاعل يتاجم منه عن نفسه وعن الفاعل هذا الفاعل وأنه يفيد الفاعل عليه وطبعاً ولا يجوز أن نقوله عدد ما نقوله ومن يوقع نفسه بكل شيء بكل شيء البلد كل البلد أن يصعب عليهم أن يتقدم عليهم غيرهم جاء واحدة من اهل البلد سيئ لهم عن الواجهات لا عليه عليه فدأ عليك والصراع وبالآخر لما جينا نصات الإنسان يفعوا إذا أمات في يا الضيف جاهدي أو الضيف جمعدي أو الضيف ميسي ولا أعرف من هو خائف ويسرق وملوكه يوكه شح نفسيه وكأن شح النفس وقع بلاه على من على صاحب النفس وملوك زيد القرآن وملوكه شح نفسيه يعني هو نفسه لا يتكلم شف نفسه ذلك من هو شهر سنة والجماعة كل يوم من يؤخذ منه يا رب ما عندك أي خير من اي مكان ما عندك نفسك نفسك. ممكن تدخل على نفسك ان تاخذ الخير من الله اللي حق من اي احد يؤخذ واي ضغط على اي احد يرضى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 يوم القوم اقراهم هذا اقرانا ينامون من المحاسن واحد بين مكان من اجل صوتهم ينزل بزاف المحاسن اذا احكي ليس هذا شيء استقرار ولا ينزل هو من الحاسن فمن يوقف عن الشيء في كل شيء فأولئك هم ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هذا واليهم والذين شاءوا الضعين يقولون ربنا مستردانا لنا الذين شرقوننا للإيمان ولا تذكرون من قولنا لن يجدنا لن يجدنا ربنا لنك روى قرحين أي الذين كاموا من بعد المهادرين الاولين والأنصار الذين يجدون الضعر والإيمان يقولون لدعائهم جاء لهم ربنا أيها ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لإقواننا من المهادرين والأنصار يبقى هناك من السادئين الأولى لمن للصحابة وهذا ليه تابعين يا جوالي السابعين وتابع ليه؟ من على أحمد ليه؟, ليه على لأن بفضل الله أولاً ما أسوه وأن الله صفى هؤلاء ماذا لفعل العلم؟ حينما تفرع عن شئ هؤلاء تدعو لهم بالرحمه رحم الله امرئك اكان في الماضي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا فقد انا ولاخوه هذا ما اي من المهاجرين والانصار ولا جاء في قلوبنا هو كده يعني هو كده زي امر لا ننظر يعني الامر عشان يكون هو دخل ما مديد سبب للخديد يتبينه المنزل هذا يراجع نفسه ويراجع دينه ويبتل على حاله يبتل على حاله لعله بالخطبة قارباه بيها وهنلابس ناجر أولاد يا أهل الجنة قارباه بيه ونزعنا ما في السورين المنزل لذلك كان دعاء لله رب العالمين ولا تبعلك يقلوا بنا إلا بيتهان لذلك أحد قال والله ما ألقى الشيطان في قلب الشام لأحد الإخوان يجدها يعني يسايكوا عندك أن كان حتى الشيطان. الله له اللهم الله له الله الله الله الله في هذا المال، الله الله أرسل الله. ليه هذا معاد الشيطان؟ هذا دعاء دعاء مهم ولا تجعل في قلوبنا زلدا الله. بما الأفضل الناس إيمانا بعد البيئة والمسلمين. ربنا إنا تقول الرحيم على رفته بإعجابك ورحمة المؤمنين بك فاستغفروا لنا واغفر لنا نقسم على, على عجارة. قال الأذاب الآيات من قال الناس والانصار جثار هذا عند البخاري يعني ايه شعار الجثار الجثار الجلاس الداخليه الجثار هي الداخليه رفقه الجثر الناس شعار كوب والانصار جثار ونوى سلم قال ان منكم وانتم مني ونوى سلم عند البخاري قال كوب الانصار من الايمان ومع ذلك فان المهاجرين افضل منهم حب الله سلام علينا كل منظر الأفضل المهاجنة جد جديد فيها الصحابه من شاهده بدر أفضل الشحابة من شاهده بدرة وأهل بيعة قدوان هم من الولايات الهالي بدل على الهاتف فاطلة على النفس فاطلة على النسطر ويكترونها على أفضلهم فاطلة والي المهاجنين ومتعرفينهم على العيش في ذلك المهاجرين الذين أعجبوا في الشبيل الله تعالى في رغم المهاجرين المحوطة للإخوانين المتاهدين خطر الشخص وهو البخ بما وجد إحراجه الثمان والخصة على الثاني من الحلال والحرام قام المسلمين وضبطين بالقرع المهاجرون اولا الأنصار الذين تبوروا الثارة المدينة وأثواء الثمان من جاء بعدهم من الثابعين من اهل الايمان من ثم ثم السابعين ثم السابعين هذا ثم من كان على شاكلتهم ليس سبيلا إنما قبار الناس قال الله وسلم خير الناس قل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ذلك ما استبعوه فكان منهم من تشفه بقومه من أشبه بإسمية الختة الله العظيم لنا ولكم المسلمين. وليس للمرء إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكم ما إن تمثقتم به لم تضير له بعده أبدا حساباً غيراً للنسجد فالذي يفقى بالتجاهد في في على ما أراد الله سبحانه وتعالى والرسول وقال لذلك الذي يعتني بهذه الآيات ويعلم من أين نزلت، ومتى نزلت، وفيما نزلت، ومن المخاطب بهذه الآية، وفي أي موقع، وفي أي زمان، وفي أي مكان، والناس كانوا على أي حالة. البيت التاسع في القرآن، تدخل السرطانية، سجد على الرصوف مجموعة كبيرة جدا من كل الأدوية. كلها فيها أدوية، ولكن هذا الدواء ليس سجنة، ليس كل دواء يعالج أمر معين. وكذلك أنا وأنت. فلا بد أن نسأل اما في انفسنا خاصة أو في مجتمعنا عامه بما نتداوى بالقرآن إن كانت إن كان العلم عن كلما ما العلم عن القرآن كلما كان انتفاع العبد بالقرآن أقل وكلما زاد العلم بالقرآن كلما كان انتفاع العبد بالقرآن أعظم وأكبر وكان حظه من ذلك وفرا الله نرجو منا لذلك قال. وأهم الأنواة التي يتدارسها العلماء في هذا المدحل اشتستر ليه في السؤال الأول سؤال منيد السؤال الأول ما هي الانواع التي يتدارسها العلماء في مدحس المرحل والمدني؟ جه سؤال ما هي الانواع التي يتدارسها العلماء في مبحث المكي والمدني قال ما نزل بمكه ما نزل بالمدينه في ما اختلف فيه كيف نزل بمكه باتفاق نزل في المدينه ايه باتفاق نزل في مكه ولا في المدينه فيه بيت لا ثم قال الايات المكيه في الصور المدنيه يبقى الصوره للاتفاق ما مدنيه ولكن ساعه ايه مكة او عدد الايات المدنيه في سوره المكيه ما نزل بمكه وحكمه مدني ما نزل بالمدينه وحكمه مكين هنا سؤال. ما نزل بمكه يبقى محل المكان في ايه احسنت ومحل الزمان اقصد الهجره بعد الهجره اه بين نزل بالمكه بس حكم مدني وسياتي تفصيله نزل بالمدينه وحكمه مكي ما يشبه نزول المدني في المدني ما يشبه نزول المدنيه المدني. ما اخذ من مكه الى المدينه ما اخذ من المدينه الى مكه ما نزل ليلا وما نزل نهارا ما نزل صيفا وما نزل شتاء تحور بذات المكان إلى ذات الزمان وما نزل في الحضري وما نزل في السفر فهذه انواع اساسيه يرتكز محورها على المسكي والمدني ولذلك سمي هذا بعلم المسكي والمدني ثم قال انسان اقرب ما قيل في استعداد الصور المسكيه والمدنيه الى الصحه ان المدني عشرون صوره الزفرة الأمراض النساء المائدة الأنفال التوبة النور الأحزاب محمد الفسر الفجرار الحديث المجادلة الحشرة الممسحنة الجمعة المنافقون، الصلاق التحريم النصر بريسل السجائل مدني واما المقتلل فيه اثنى عشر الفاتحة اروع الرحمن الصوت التوابل التطبير اللي هي القدر البلينه اذ الاخلاص خلق الناس مختلف ايه المسكين المدني وانما سوى ذلك المسكين السؤال الثاني اكتب بصحته كده اتر 5 صور مسكين و صور مدني احنا إن شاء الله يشترك خمس صور مكتية وخمس صور مدني لو بجعلق بكل سفحة بشؤات بباسة وبتخذتها بسفحة بقول إدراني بجعلق تخذتها الإجابة الإيه؟ إجابة السؤال. ثم بعد ذلك الآيات المكتية في الصورة المدنية فقال لا يقصد رس في الصورة بأنها مكتية أو مدنية أنها بإذن معنى كذلك حكم ده الحكم الإيه؟ الغالب وحكم الغالب ومصورة مكتية إيه؟ طوليده متدنيه طوليده فقد يكون في المكيه بعض في المكيه بعض ايات المدنيه والعكس في المدنيه بعض ايات الايه مكيه ولانه وصف اغلبي حدث اكثر اياتها معلوم ان غالب القران نزل ايه منجمه كما سياتي يعني منجمة منجمه مقطع ده على دماغ الشخص في كما قلنا في كم سوره كيف كان في السورة اللي رجع كيبتاني كل وحده ده نقطه تتطبق في الصوره او الصوره اللي فيقرئوا الايه لو لم ياخذ التي ذكر فيها كده بين كذا وكذا وده طبعا من تمام الاعداد في اتكلمت عنها من تمام الاجابه ان ينزل قرار من الجنه مقطعا المعتاد لم ياخذ هذه القطعه ويضعها في هذه الصورة ثم تطرح السوره وما فيها وتنزل في قطعه اخرى توضع في سوره اخرى هذه قبل تلك وهذه بعد تلك وهذه بعد تمام ما نزل فيقتل به وهذه توضع قبله في صدره وهكذا يعني في الاحجار الايات وضعوها في صورة كذا بين كذا وكذا ويظل على هذا الحال ثلاث 23 سنة وهو رجل امي لا يقرأ ولا يكتب. والقرآن ايات ثاني يعني قد تفكر فيه القصص وكما هو معلوم أن الناس لا يقرأ على الخبر بحال الليل اللي هو الناس اللي على وعتبرت حاجه ليه لان انت حضرتك لو انت اخبرتنا بخبر اللي انت النهارده عملت كده اشترت نوع كذا من الطعام او شربت نوع كذا من الايه من الشربات او اشتريت كتاب فلان او بعت المارش السلعه الفلانيه وجيت بعد شوية قلت ده ما حصلش ده انا بدل ما اكلت سمك اكلت جبنه ده انا بدل ما بعت البيت اشتريت طياره من بدايه كذب لان الناس لا يأكل على الاخبار الناس يأكل في الاحكام الى غير الاحكام اما الى ما هو خط او ما هو اغلب او الى بلد وغير ذلك كما فعلنا ان شاء الله تعالى فانا انظر في الاعداد القراني ينزل القران منجما مقطعه من وبعد 23 وعشرين سنه يكتمل هذا الكتاب صلى الله عليه وقل لو كان من عند غير الله بدل كفه اخر تكتب مش لو جبنا انسان ام لا لو جبنا اكثر يعني يعني يعني فحل ومنطوح اللغه وقلنا له اقعد اكتب موضوع اكتبنا كتاب كده لا يختلف فيه شيء على شيء وكله على متق واحد واحنا الاسلوب بيختلف يعني بعض الكلمات اللي في جملتين شوايا دي في صفحتين وربع سوره كامله سبحان الله ولا تجد فيه اختلاف ابدا وهذا اللي يثبت فتنزل بعض الايات وتوضع في الصورة المكيه وهي مدنيه وهذا يدلك على تمام العنان بهذا الشهاد وان هذه الامه فيها الخير الى ان ياذن الله برفع الخير من الدنيا امه الاسلام فيها الخير ولا بد ان يكون فيها في كل عصر وفي كل أوان قلوب ينهون عن الفساد في الارض ويقومون لله سبحانه وتعالى بدينه على ما يحب ويرضى يحفظون كتابه في صدورهم ويحفظونه من تنبيح الملجهين وانتحال المسلين وشبه الزالغين انظر من ثمان الحب يقول هذه السورة مكتية الا الاية الخلانية ثمان امر عالي لذلك نحن من خير الامة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحتاج لنا والإياكم فقال هذا الوصف وصف الوظيف حسب أكثر آياتها ولذلك يأتي بالتسمية سورة كذا مكية إلا آية كذا وصورة كذا مدنية إلا آية كذا ومن أمثل ذلك السورة المدنية هي سورة الأنفال فالأنفال ذكرنا أنها مدنية عندها في رقم خمسة دمية السنين قال واستثني منها واستثنى منها كثير من الرغماء قَوَالَهُ تعالى وَإِذْ يَمْتَرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُسْتَجُوْكَ أَوْ يَسْتَجُوْكَ أَوْ يُسْتَجُوْكَ وَيَمْتَرُونَ وَيَمْتَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَلِيلٌ مَعِ في حديث الهجرة كان هذا النحو فكأن هذه الآية آية باختلاف الصورة مدلية وكذلك في قال قبل قال الهجرة وسنَّ بعض ذلك يوم الله من يتابع كمل المؤمنين في نفس السورة. السؤال أذكر مثالاً لآية مكية في سورة المدرية وكذلك لآية المدرية في سورة مكية. أذكر مثالاً لآية مكية في سورة المدرية وآخر لآية المدرية في سورة المكية. فمنها ما كانت الأعوام قلب عباس نزل بمسكة جبل لبعض أعوام سورة مكية. إلا ثلاث صور من قوله تعالى قل تعالى وأبتم أحضن ربكم عليكم ألا تذكروا بيه شيئا إلى قوله تعالى ذلكم وصاكم بإيه لعلكم وصورة الحجم كذلك مبتلية شوى ثلاث آيات نتلت من اول قوله تعالى آذان حثمان اختصموا في ربهم لهم من من وهذا كان في المحطط عليه ابن أبي طالب ما نزل لمكة وحكمه مدنياً ويمثلون له بقول تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر نونج كأنها نزل لمكة يوماً فقط وهي مدنياً لأنها أنزلت بعد الهجرة وجبها مهمة لأننا نحن نحن نحن المدني نزل لو بظرف الزمان يبقى نعتبر الهجرة ولو بظرف المكان هاي بنا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حج اليوم هي يوم أسمالتوا لكم تبقى إيه؟ لو جاءت بار ذا في المكان ما تجدوا أن بي صلى الحجة زيه؟ في المسجل صلى عن النبي تدعمونه درجة مشاهدة جاي من الحج جاي لهم والله وهو عرض على الأحد الصنة وهو دائما زي الدعاء الدعاءة يعني نحن الله وهو لكنه قال ثاني عزيز يعني كانت غير في مطار زي حاجه لهم والله ما شاء الله يعني أنا استريحت خالص وكنت مبسوط جدا وبذكر الملك فهد من الاردن جدا جدا وأنصح كل واحد لو حد يحب ما اجل السعوديه جاء في اليوم الملك فهد الملك فهد بن عبد الله فهد الملك فهد وانصح كل واحد يحب يحل في السعوديه ما راح احد ثاني انت حق ثاني يا ودك فهذا الذي مثله صلى الله عليه وآله كما قال عمر أعلم والله متى أنزلت وفيما أنزلت وإنه عندنا لعيب لما قال له أنكم إن إن منا في كتابكم لو أنزلت علينا سابعا ما نزل بالمدينة وقبه مكين ويمثلون له بصورة ممتازة فإنها نزلت بالمدينة فهي مدنية باعتبار المكان ولكن الخفاء في سنائها توجه إلى مشكلة هذا باعتبار باعتباره الخطاب رأيناه في الزمن بعد الهجرة وفي المكان في المدينة ولكن باعتبار الخطاب بين 20 في المكتب المدني إن المكتب يخاطب إليه المشركين والمنسحة مدنية ومحل النزول في محل الزمن بعد الهجرة ومحل المكان في المدينة وقال بعضهم هي مكتية باعتباره باعتبار الكتابة رأيتي يعني ايه؟ يعني اتطول الفصل كيف يفتم على الشور المبكية المدنية؟ ما يسمى النزول المبكية في المدنين؟ ويعني العلماء به ما كانت في الشور من ايات الجاهة بسلوبها في الحصائحة وطابع العام على نمط الشور المبكية كما قال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من حيني كيف أنصر علينا حديثة من الثنان أو إتناد العدال الأليم فإلا السعادة المتسير العدال كانت فكرة رغم الدكتورة كلها يهد مدني مرد من جزء مجموعة العلماء ما يتقابل النوى الحساس فيمشدون رأس بقول يتعالى في سورة النجم الذين إلا قال السيوتي رحمه الله فإن الفواقش كل دمس في حج والكذائر كل دمس عقلك النار على ولنا من ولا لنا ما بين حدين من الذلوب ولا يقوم بمثبت حد ولا نحوها طبعا السبائب لا توجد للنار السبائب لا توجد للنار فالمعتزله لا يحلدون صاحب الكبيرة في النار والصوالد يحلدون صاحب الايه الكبيره من المده طب هل كبيره عند المعتزله وعند الصوالد المال سواء فيهما المخلد في النار اما في الدنيا المعتدله لا يطلقون عليه اسم الكفر لا يسمى عندهم تاخذ من ده بينما ولكن هو مش كافر خالص انما اللي خلوها ايه كافر لا هو اصلا يقول ايه والتابع كل عاقبه كل ذنب عاقبته النار وزادتهم الله خيراً لو وجدنا نحن بلد الكلام العلماء هم عليه عليهم ولكن تعلم الأمر ربما يحتاج لنظر أعطيته الناس إلا أن يشألهم يتباكي يعني بالخدوط ذلك يعني, يعني مثل كل ما طب هناك قد يعني ما الله أن المحومنا في المسجد، اللي هو الآية إنه قال إنها هذه الآية فيها يدرقون يا يسموها بإسمه التقسيم ده واللي يكون فيه حدود لأنه مفيش حد اصلا مثل بمسجد مفيش حدود مثل لذلك أنت ثلاثة عشر عامة مفيش حدود يعني لذلك ما يجي أول واحد ما يخش المسجد روح أنت المسجد إيه؟ افعل افعل افعل افعل افعل افعل. لو المسجد ليه ما دي لما دخلوا احنا في يصلي في يصلي يحاول افضل في وجهه كده صحح الفتح يصحح صوره في وجهه بقى ما جاش اي منادى بالغايه واليه السلبيه دي هو لسه التطبيق وبعدين استحب على السنه 13 سنه 13 سنه كفوا ايديكم و تقوموا صلاه طب اول ما راح المدينه عمل الواد حذب المهاجرين وحذب إيه؟ إيه؟ إيه؟ يعني ماذا؟ نعم؟ كان نعمل التآخي المجتمع وبدأوا يأسس المجتمع بتاعهم وإعادهم الناس. حتى قلنا فحنا تربى تلبية القرآن يعني نصدر ورقصة يدينا نصيد نصدرها ووجد الزكاة كان العهد أجهب إيه؟ ماذا؟ أجهب فلما تجد انفتح الدنيا بسجد بسرعة يعني خذ نفسك وهذه العزة وليه من انفتلك المياه ممكن تجد انفتحها وسهلة اشتعل فاناس الله رأيسي المدينة في دامتة ومن اول على حيث امر, على حيث أمر على فلما الله على الحجة في عام فلما نفر شرط براعة حمله رضي الله عليه من الهالي حتى يمذر المجدين فأذنى إلي بالآيات الأبدأهم أن لا يحج بعد العام المشرف ولا يطفن بالبيت وفي آلام في البصد البراية نزلت أين نزلت؟ في مكة ولكن إلى من توجهت؟ إلى مشرك العرب أن علي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريب من المشركين ورسوله أقرأ عليه بصد البراية المقال فلا يحجن بعد العام مشرق ولا يتوصل بالنبي عريان. وكانه معروف مشهور أن الناس يعني كانوا يحذون للبيت على من على من لشريعة إسرائيل، على من شريعة إسرائيل. وكان كل الناس تونا تعرفه إلا الثم والثمث هم أهل مكة. الثمث هم أهل مكة. وكل الناس تونا عرايا إلا الثم. هم أهل مكة. أو من أعطاه ثيابا يابا يسوي قواعد في قواعد كل كل جماعة لهم أن يسألوه دستورهم كيفما شاء فإن شاء أن يعلق القرآن بقصوره صديقه ونعمه وإن شاء فسبحان الله يطرقون ولكن لا يهملون انا كان بيوصف الناس اراا الا لو أو أن, أو ان هو يحترض من الفلوس او او يستاجر يا اما ياخده مثلا ايه استعاره ان يعيره احد او نوى تاخده اقدر واقنع الناس من كده انت خلي بالك لو واحد بيغرو يعني ايه اكلمه شويه وليه هدف وانت على فكريهك انت مش عارف يعني عارف فكر ايه فاجاب لك قبل كده على فكره كده يا استاذ هم بيقولوا ان هو خد فلوس اترجع ايه البيت صور بيت طبعا البيت كان معظمه ومقدس وكان هو معروف مذكور أن القاتل كان يلقى أن أولياء أن أولياء ذن أن ولي ذن كان يلقى القاتل فلا يكلمه ولي ذن واحد الذن في الأبناء والأخت والأب يشوف إيه يشوف القاتل فلا يكلمه في مكة ليه العمة البيت فلا المسلمين كانوا يجلسون ويقوم يكلم كل من فاحد يقوم في المدينة في البجرة الجندي شناتين كآتة أكثر أقل ولم تأتي إساها كده التي فيها, في فيها, فيها المعصية وفيها الكلمة وفيها الخضر وفيها الجنة ومن أجل إلا أجل تخص فإلا فالناس سبحان الله فنعود بلان مخزان لذلك برضو معاوض فيكم ما إلي شبتم به لو أمرنا ما بإسان والسنة سمعنا مع بعض والحمد لله الذي طرمنا في الدنيا نصر في الدنيا والعسنة لو أمرنا نفع لبنى المشاركة على هذا الباب فهذه الآية هذه الآية الضراء فلا يتوفن بعد العام مشرك. طبعا لا يتوفن بعد العاني مش ركس والسيحة ترجيني والسيحة ترجيني هذا موجود هي مكة الى عمد قريب كانت لا تقصد إلا للنصف بس لا فيها ولا فيها نهر ولا فيها سهر ولا فيها مناظر صبعية ولا فيها اصنافات اي حاجة يعني مكة اللي عام في ما شفت سبحان الله من اياتي جاسم عدعا فاهل مكة خايفين يعني الواقع لو نسلنا الوامر الشبعية ايه اللي هيصد؟ الدنيا هبوب لو نسلنا الوامر الشبعية الدنيا العالم هنزايد ازاي ما انتبه وانتبه وانتبه معالجة إنما المشركين, لا، إنما المشركين إنما إنما المشركون نذلهم فلا يقبلوا من الحرام بعد عامين هذا وإن شفتم عيلكم فتروح إليكم الله صد يبين فلا بعد العام مشرق ولا فلا يحجب بعد العام مشرق ولا تقبل البيت أويان سواء كان من المشركين أو من غيرهم ما نزل بيننا وما نزل مهارة قال القرآن نزل مهارة ما نزل الملك فقد تكلم هو من حسن محمد بن, ح... بن محمد بن محمد بن سعيد وقال فيه معنى الآية إن في خلق السماوات الأفضل والسلاح ليل والنهال الآيات بيقول الأجباب الذين هتكونوا مضرها الصيام المضرورة والمبين الآيات في الآل الإنغار ثم قال ما نزل في الحجر وما نزل في السطر وأكثر في القرآن نزل في الحضار بعد ذلك قال ثوائد العلم المدنيسي ماذا نستفيد؟ حينما نسلس ونقرأ ونبحث ونحفظ حتى تسمع كراسة وجل المتحلل ويجلد عندنا كراسة فأشكلة هذا استفيد إيه طبعا نحن نقول كل علم شرعي للإخلاص هو عباده كل علم شرعي للإخلاص هو إيه إبادة فنحن بذلك نتعبد الله حسنا نحن ينبغي أن نريد النيه بهذا النسل أننا نتعبد الله سبحانه تعال هل هناك من ثوائد أخرى؟ نعم هل استعانى به في تفسير القرآن؟ لصوائد الإن المكتير والمدنيات هل اكتعانا بيك ايه؟ في تخصيص القرآن ثانياً تضرب أساليب القرآن والاستفادة منه في أسلوب الدعوة إلى الله قبل علمه وقتضار واهل الدعوة ولا, ولا ينبغي أن تحلل نسكت من الدعوة لله بأي قدر خذوا يا سبيل رب بأي قدر عندك ممبر نسجد الحمد لله ممكن تبود تستعمل دقائق اعلى مثلا ممكن تدينا مع رايك ما يهمش زياره الطاقه اي مكان ادوته انا لما اعرف حال المدني يبقى لما اجي اكلم الاخوه وانا بقول لهم في والنواني والنوادي باحضر هم تقدموا مرحله الاعداء انا مساهل اي اكلم الناس حاسس ان هم لسه تحت الصفر ابدا بقى رغب ورغب لذلك بقى عايشه اول ما نزل من القران ذكر الجنة وذكر إيه؟ إنه لو نذر دعو الزنة ودعو الصالقة ما فعله وسيأتي معنا أول ما نزل واخر ما نزل. ولكن هنا في الإسلوب يعني الإسلوب العرض لذلك إنه من أسف كل الأسف من إخواننا الأفاضل ومشايحنا الدعاء ودعو الله عاملنا ولكنه يعني يتكلم ولا يراعي مخام الناس هو ما قال دور وما اترع على الله الكالف وما اتدعى على النبي ما لم يكن لا قال حقا ولكن بالكامل تطلق إيه؟ ده في اعلى في اعلى يعني مثلا انت جعان وواحد عشان ياكل بالسندويش لازم اديهوله فبدل انا بديهوله كده في مستواك عمال بايه يعذني حتاني طب ازاي ما بلاش تكلم الناس ايه في مستواك تسبب انا مستفيد ايه افرض انا لما اجي اطلع صوره فكريه ولا كده الاسلوب والطريقه والعرض واخرج الصوره الماديه واستاذاتها دي فرق يعني حتى وغالب بالغ القران المدني يعني فيه نوع من يعني ايه مش هنقوله مثلا يعني لا فيه القدود افعل ولا المدن المدني فيه الحدود اللي هي القدود اللي هي, هي افعل ولا تفعل فيه نوع الإنزان في رمضان الله أهما لكم رمضان فقدر أبا ايه؟ يوم, 58 يوم. اللهم بلغنا رمضان, رمضان. فتاكد مثلا في رمضان الناس جايين صلوا قاعدين من اول لغايه الصلوات العياده دي لك ما تعرفش كام ما أنت في المدني كله ايه ولا دفعه يعني عن اترمك على المحب اللي هو ادينا العياده انت على ايه ولكن ليس معنى ذلك ان الانسان من بالايات الاحكام ولكن دي يعني ايه الايات يتأثر يتاثر بها عامه الناس لان احنا بشر والمشاعر من الآيات البدنية أعلى أعلى وإن كان هديثة عبرة وضيفة رديفه هديثة رديفه وضيفة عبرة هديه عبر عبر. مبكير هديه مبكير يعني مثلا إيه ويسألك عن الوحيد هاذا هديك هاذا تبكي تبكي تخيل الانسان ده مش نسمك ما يقول واحد بذيك ويسألو بذيك فميكي ليه؟ قال له جسد عشر أيام فهو آه أخي ف... لا مثلا لو مثلا راح النظام عبارة عن كذا كذا, كذا ان دماغه بيؤثر على وأن لمحمد لهذا هذا الا ان يكون من فيزداد لدينا ايماننا لذلك اتعلم قال الدكتور الراجل اللي عايز ينشر الدعوه اقرا اي حاجه هات كده اقرا لماذا أن ذا ثم بعد ذلك الوقوف على الشيرة المدوية من خلال الآيات الخرآنية بسرطة سؤال مهم طبعا أذكر ثم بعد ذلك معرفة المكتية والمدنين وبيان السطر بينهما كيف نعرف أن هذه الآية مكتية وأن هذه الآية مدنية؟ كيف نعرف أن هذه صورة مكتية وأن هذه صورة مدنية؟ من أين لنا هذا؟ فقال: اعتمد العلماء في ذلك على منهجين أساسيين: الأول في تحديد المجد والملاذ. الملاذ السامي. الملاذ السماعي النقلي والمنهج القياسي الاجتهادي يبين في نحل ايه نحل اجتهاد ولكن الاولى والاصدق منهجنا السماعي المنقول اي جاء بالنقل والمنهج السماعي يستجب الى الصحيحة الصحيحه عن الصحابة الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزوله في الاخ النقل ثم قال ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يعني كان ليس معنا حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا صورة كذا مكية صورة كذا مدنيا ولكن الموجود عن من؟ عن الصحابة الكرام يستمعي يستمع فيه الى الصحابة الكرام طب هل يجب ان يكون سماعي ويكون اخر اثناء سابعي او منتبيه سابعي لا إن إحنا على العرب وذيه تقول السماء ولا في المدينة. ما الذي يتكلم؟ الذي نزل نزلت وهو موجود عاصر مزود. إنما لو إن لو إن السبعين تكلموا وكذا، فهذا لا ايه... لا يعني هذا لا يصح لا يصح الوية هذه الصريحة. وهذا مرسل سبعي والإرسال نوع ضارض الحديث الإرسال نوع ضارض الحديث فكيف يقول نزلت في المدينة ونزلت في مكة وهو ما رأى ما نزل؟ انما الصحابي يقول ويؤخذ به بقوله ثم قال قال الوكيل محمد بن سيد البر الفلاني في الانتصاب انما يخدع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابه والتابعين ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لانه لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من قرائد الامه ولو وجد في بعضه على اهل العلم ومعرفه تاريخ الناس والمخلوق فقد يعرف ذلك بغير نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لبلاء المنهج الايه؟ السماع النقلي اما المنهج القياسي الاجتهاب فيستمد الى قصائص المكي وقصائص المدني معروف ان السورة لماذا لم تتمكن باستفاة فيقرأ هذه الصور ويتدوق على الأسلوب البلاغي وينجو الى مقاطع يعني حتى تجد ان مقاطع الايات المكيية قصيرة ثلاثة الايات المدنية الآيات المكيه تقرر الرسالة والبعث والحساب التوخيط والرسالة والبعث والحساب يتقرر هذه المسألة باستمرار مقاطع الآيات صغيرة في الغالب نهايات الآيات تبهى قد اللهم إلا في ذات القليل فالآيات المكتية فالآيات المكتية فإذا وردت السورة المكتية آية تحتمل طابع السجين المدني اللي فيها الأحكام أو غيره او ممكن شيئا من حوادثه قالوا إنها مدنية وإذا وردت الصورة بالمدنية ألا تحتمل صادق التنزيل المكي أو تضمن شيئا من حوادث كما قلنا وإذا يمسر بك الذين كفر وإذين يستمر شيئا من, من حوادث قلت تعالى وقدوا ما حرم ربكم عليكم ألا تفكره محرمان المدين مدين مدين مدين مكي يبقى المنه الاتهابي كما تقعد إلى الخصوات طب ما الفرص بين المكي والمديني كيف نفرضك يبا السؤال الذي فات ما هي طرق معرفة المسكية والمدنيين عندنا كان طريقة كان طريقة السماع و طريقة هل في طريقة السماع صحتي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ودي فايدة عام لن نفرح حديث عمي الله صلى الله عليه وسلم في معرفة المسكية والمدنيين بعد ذلك قال الفرق بين المسكية والمدنيين قال العماء ثلاثة آراء الصراحية ثلاث اراء كيف نعلم ان هذا مكيه وهذا مدني قال اعتبار زمن النزول اعتبار زمن النزول فالمكيه ما نزل قبل الهجره وان كان بغير مكه خلي بالك احنا عندنا الدعوه حالي بصله اقامه الكفين في في مكه وفيه. وفي المدينه العمر الذي مكثه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة يسمى مكة وحينما انتقل صلى الله عليه وسلم هذا إيه اسمه طيب هنا بقى لأولا جعمد الأرض يخدمنا لك دا ما نزل بمكة هل هذا غيريها بقى يعني المكة عربا عبدالله ما نزل بمكة بعد الهجرة الباسمه إيه ليه اعتباره الزمان. يبنى اعتبار الزمن هو قسم أي الزمان إلى زمان. زمن الدعوة المكية قبل الهجرة، وزمان الدعوة المدنية بعد الايه؟ الهجرة. اعتبار زمن النزول فالمكية ما نزل قبل الهجرة، وإن كان بغير مكة، والمدنية ما نزل بعد الهجرة، وإن كان غير المدينة وإن كان مكة نفسها. من كان مكة نفسها؟ فما نزل بعد الهجرة ولو بمكة أو عرف مدني. لقول تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإنها نزلت بمكه في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم أو نزلة لذي نزلت في بني الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في مفتيح الكعبة في بني في بني شيبة أو نزل بحجة الوداع وجعل يوم في في, في, عرفة في مكة هنا مبكية ولا مدنية مدنية ليه بعد الهجرة بدأ اعتبار اعتبار الزمان انتهينا؟ باعتبار الوضحة واضحه وضحة باعتبار, باعتبار الزمان ثانيا اعتبار مكان المنزول فما نزل بمكة وما جوارها كمينة وعرافات والكدابيع بك وما نزل بالمدينة وما جوارها كورد وقباء وصيع وغياء اعتبار في مدينة على هذا الله عدم ثنائية القسنة وحصرها يعني ايه؟ يعني هتكون مكة وأجوارها يباكم ايه؟ ايه المدينة وأجوارها اسمه؟ طيب وانتك ايه شوية؟ طيب وانتك ايه شوية؟ هتبتك على هذا التقصير ان انت مش هيبقى عندك مكة ومدن هيبقى عندك مكة اللي هو انتك في مكة نفسها وايه؟ وتو بيعها والمدينة وتو بيعها بعد كده مولانا اللي نزل في طب زلك في مكان ثاني هتحيقه بفقال على عه توزع على قسمين المدنيين الحداثين الطائفين لو اعتبر المكان وتوضب على هذا رأي عدم تنائج القسمة عرفنا عنا تنائج القسمة وعصرها فمن نظر بالأشكال أو بالجبوق أو بس المقصات تحت القسمة فالمكان المكي والمدني كما توضب عليه كذلك ما نزل الأمر الثالث أو الرأي الثالث الذي ذي يعتبر المكان المدني في اعتبار المحاصب فالمككي كانت خطاب خطابا لأهل مكة ومن شابهه والمدني كانت خطاب خطابا لأهل مدينة ويبني على هذا ضائع عند أضحابه أن ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الناس مكيين وما فيه من قوله يا أيها الناس مكيين وهذا الغالب هذا الغالب ولكن بالملاحظة يتبين أن أفضل سؤال القرآن لم تتتح بأحد خطابين وأن هذا الضابط يقوم فصلاة البقرة مدنية وفيها يا ايها الناس اتقوا ربكم وقوله تعالى منا في لئن شكرتم لا وفي النساء هي مدنية ولا يا ايها الناس اتقوا ربكم وصلاة الحج المكي وفيها ايها الذين من استعوا وصدق والقران الكريم طور للفرس ابن عيد ويزعن ان يخاطب أن يخاطب أن أن المؤمنون ان يخاطب المؤمنون وبوبينهم وبيتين كما يجب أن يؤمر غير المؤمنين يبقى اعتبار الخصوبة إن كان يستأنس به ولكن إلى بتيه أحياناً في مخالفات كثيرة يا أيها الناس يا أي معي مكي ثم الذكر مدني يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا مدني ثم النساء مدني وفي أيها اليا أيها الذين آمنوا يبقى الإنسان يجع... مدني أو في أي أيوة يبقى قطعاً عش بقولك لو احنا عنه يبقى هنطلع صلاة مستقق عليه مدني ونجعله مكي ومستبقى عليه مكين مدني وهناك صور ليس فيها ولا يا أيوة منا ولا الزمان يبقى باعتبار الثقب باعتبار الزمان باعتبار المكان والمقترض باعتبار الزمان هذا ما رجعه هو ما رجعه ذلك واحد البرهان بذلك الشيء رحمه الله وهو التاسر مسيح عوض البلاء الله باعتبار الزمان يبقى ما نزل قبل الهجرة اسمه؟ انا عددنا يبقى يبقى ما نزل قبل الهجرة اسمه ايه؟ وما نزل بعد الهجرة؟ بس تاسر طب هنا سؤال لو ان ما نزل قبل الهجرة وبعد الهجرة هل ينسى المدني المكتين؟ هل ينسى المذلين المكين ما نذر قبل الهجرة وبعد الهجرة؟ ليش لا لو لو اعتبرنا زمن الهجرة فكل مذلين ناسك المكين لو اعتبرنا الزمن لو أن ما نذر اذا لو كنا لو اتفقنا ان احنا خلينا خلينا في كل مدنيه تخيل ان بعد هي كده كل ما نادر عليه شله مدن بمميزات المكيه المدنيه لكن لما تكلمنا باعتبار اللي هو باعتبار الاخر اللي, هو اللي بعد السماع المصري للقياده الجهاديه للقياده الخصائص كده فضل ده الخصائص فقال استقر على المناصور المكي والصور المدنيين، وصلبت بوابات سياحية، أولا بوابات المكي والمدني، سأختبر السؤال الفات ملفرق بين المكي والمدني، أو كيف يفرق بين المكي والمدني، وما هو واضح هو ترتيب الاتصال، ما هو الفرق بين المكي والمدني، وما هو مميزات المكي والمدني جعل جعل الاستقرار. ضوابط المكتيكي وبالاستقرار ضوابط الايه المادي اومي oh زائد فضلات المكتيكي اومي oh زائد كل صورة فيها شجره فهي مكتيه ده الاستقرار كل صورة فيها شجره فيها ايه من شجره مريم ده ما تخيلش كل صورة فيها شجره صورة مريم فين صورة عواض سورة الحج ما في الصوره ده بس يعني على سبيل المثال الصوره التاسعه هي فيها كلمه اسمها يبقى كل سورة فيها ثانيه ايه مكين. كل صوره فيها لفظ كلا فهي مكين. كل صوره فيها كلا فهي كل سوره فيها يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا ربنا باب قال كل سوره فيها يا ايها الناس فيها الذين الا الحج ففيها يا الذين امنوا كل سورة فيها هي كل صورة فيها خص الأنبياء ونور الغادرة تيامكية سوى البقرة كيف تجد المسأل كل العمة والخطبة اللي بيخطروا بالألياب لكي القصة ولا بأس بهذا. لا بأس بهذه كل صورة فيها آدم وإبليس تيامكية سوى البقرة كذلك كل صورة تفتح أو تفتتح بحروف الثهجي كالف لا ميم والإسلام راه والإسلام ميم صاد وحاميم ونحيا فهي مسيح سوى الفهرة والني، وهم الذكر واختلفوا في سورة الراء. يبقى كل سورة يبقى عندنا كم ضابط؟ ستة. ست ضوابط ليتبع بالاستقرار المكان وضوابطه. ثم قال من ناحية الضوابط، أي من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب. فيمكن إزمالها فيما يأتي الدعوة للتوحيد وعدات الله وحده واثبات الرساله واثبات البعث والجزاء وذكر القيامة وأوليها والنار وعذابها والجنة ونعيمها ومجادله المشركين والبغاية العقلية والجنة الكونية ده من القصائص المكين وضع الوشة العامة للقشرية والقضاء الأخلاقية من خصائص المكين ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقه حتى يعتلو المخطي المكاديين قبلهم. تعرفوا شو ده؟ الإمام الخطيب طب خطة خمس سنين. خطة خمس سنين. والواحد ساعات في العملية إيه؟ المية ساعات بتجتهد على لا المية دي الناس نفسنا تيجي تروي. اسمها النوبة صح؟ النوبة بتجي النوبة الضوء؟ ما فيش تيجي تيجي يوم خميس رجل مفيش دور مش لاقي ميه هكلم في ايه مش عارف اهو شويه لو هم كانوا عليهم وكل شويه اه انا هجيب آيه مكيه واطلع منها دعوه لتوعيه لبيت الله والبيت اللي شغله الراجل ده عارف ايه هتلاقي الناس بتقول لك انزل وراهم ده ده شايفين بس ثم وضع الاسر عامه التشهيه والفضائل الاخلاقيه, والفضل الأخلاقية من القران ذكر القصص وما فيها من عبره كيف أنجل الله سبحانه وتعالى المرسلين ومن تدعمهم بإحسان ونصاهم وعيانهم رغم أنهم كانوا صلة قليلة من وكيف أهلك الله الظالمين رغم ما كانوا عليه من قرى وجبروت كل ذلك بالقرآن ثم بعد ذلك قال ضوابط ومميزات الموضوعية إذا السؤال قبل ذلك ما هي ضوابط المسكين وما هي مميزات الموضوعية إيه ضوابط المسكين كما قلنا شك بابر وممداد المسكين الموضوعية ذكر منها ثلاثة الدعوة إلى التوحيد وبيت الجاني وحده وضع قشل العامه للتشريع والفضائل لفرقص الأنبياء ثم قال ضوابط المدادين ومميزات الموضوعية كل صورة فيها فريضه أو حد فهي ندنية كل شورة فيها فريضة أو حد من حدلات مدنية كل شورة فيها ذكر المناتقين فهي مدنية شور عم كبوت فإنها مكينة كل شورة ذكر فيها المناتقين فهي مدنية هما اللي نفسهم ظهروا الانتك بعد بك بعد ذلك فبيبدأ يدخل في الصرف من لايش منه بل وينبل القيادة ما لايش اهلتها ما خلاص جنيه مسروح ما فيش السلاح لذلك من رحمه الله بنا اننا بتمينا لبعض النعم انما السلاح او كان من الدبنقر كان كده ما لايش احنا زمن السلاح الحريه والانفتاح والحريه داخله يعني هو زي يوم زي ما كمان اقول هذا قير ثقه الينا من غير كذب ان ان احنا قاعد في حرية بتكلم في اي مكان ودعره وعلى الكلام من ده خير الحمد لله على ما امرنا به وما شاءنا ما امرنا به وما شاءنا يبقى احنا جايين خير فين فاصبح كان الناس الدعوه خليه بالاغلب او براي الاغلبيه مش يعني النتيجة حية، هذه النتيجة حية إشلاء، إشلاء مين له على بينه ويصبر، يصبر على دعوى وعلى دعوى دعوى، وبدل ما يبغوا دي مدرعين طول الليل في الكتب ويكتب القرآن صح وفلان غلط، يحفظ شذي حياته يجي له محاكاة، اللي يقعدوا بعض يفسروا بعض في بلد ثانية ويروحون ويوم يومين يقرأ في كتاب مع الناس، الناس بتعصيهم لأن إحنا نو أنت على نهر الحكيم الواحد. احنا في في يعني احنا ان الواحد في ظل وماء وخضرة وفجأة يلوط غير والناس ناس يعني التلعب تلعق التلعب من, من, من, من العطل يعني الناس من خمسة وتسعين من حاجة ما جاتها من وناس مغلوق عليها قبل يعني اخوة يقول لك عاديم تعمله كفالي كثير بس ليش هكذا من نعمل استغرق الأمر في إتباع وضعك تعالى والإكتهاب مخلطة لهم فكل صورة فيها مجادرة أهل الإكتهاب فهي غدانية خلي بدك هنا بقى فيه انت جاعد تتكلم الفلاحين الفلاحين بيع مقرد من البنس الخارج خبتلي بدك انت جاعد تتكلم ايه ايه الأوزئة اللي عندك عليك يجيب تجاعد تتكلم عن الفلاحين وراء المصرف ولا المصر كلام من ذلك هو المصل بتاعهم في الشتاء، بس مش مياه مرحة مياه صيف، ولون جروهم ما يدري، أول ما صيف وحدروا المصلف هم أصلا ما بيعرضينه. شو القصة؟ يزور المدنيين خاطب أهل الكتاب ليه؟ لأن في أهل الكتاب في أهل الكتاب في اللي يقوم سوا ويرفع عليهم ما أنت كده يبقى برضه باعتبار الحال، أنت جالس في مكان وفي ناس بالداخل. ويقولوا لهم والله يكلمون حاجة عن الإسلام مثل يوم خالي الأدامي كانوا عن شخص بالاعتبار الحال ليه؟ ان انت بقيت عندك الجدرة من كل من كل الزرع يترع في كل الأرض فالأرض مهزمة مهيئة للشاعة خلاص وكما قلنا انها بالحكمة والموعبة بالحسنان <تصفيق> لا دي بالاستقرار هو الضابط الاستقرارية لا يزمع عنه الضابط الاستقرارية لا يزمع يعني انه يبقى كده يقدر يقدر يبدا ولكن في الغالب هذه يعني يعني يعني طبعا كل صوره فيه في فيه فيها من أهل ال ال كل صوره احنا قلنا انها لو فيش راس ما انت فاكر انك فاكر ثم لأن كم علوم القران الحكم بكام سنه ان هو فوق صح اول ما بدون وكان ماذا يفعل؟ فكل الناس ماذا فعل؟ كان الآية الآية الواحدة سواء نشقة أو مسخة يكتب القراءات فيها يكتب الاعراب فيها يكتب أقوال المفسرين فيها بالاثر يكتب ينقل أقوال المفسرين بالرأي ينقل الفوائد منها الوقاية يعني من ومع ذلك يبدأ هذا العلم ينقح سنة بعد سنة وذيب بعد ذي إذا أبقى لعلمشه المنطقة ثم أبقى المميزات المدنيين بيان العبادات والمعاملات والحدود والنظام الأسرة والموارس للسفة كل دات المدن مقاطبة أهل الكتاب لهور والنصارى وعظم الإسلام وغياث تحريكيه بسهل الله وتبنيهم على الحق والصلافين من بعد ما جاءهم وحين ظهر بينهم الكشف عن طلوب المنافسين وتحديد من يجهل وإذا احترع عن قبلائهم وبيان قطعهم على الذين على الدين رأى عن طول المقاطع والآيات في الكتب يقر ووضع ورضي أحدها يبقى خلي بالك مكة تسرق إيه المقاطع في الغالب والمدني طول المقاطع انت رايح بلد مجلس عوام وطبعا لما يقول مجلس عوام يعني يعني أنا هذه ضبط أخذها مجال ان قد يعني في عوامل وخواص ضرب ايه بالعمل يعني خلي في عوامل وخواص في ناس اكثر تثاقب بالدين ودي ناس يعني ايه على حالهم كده طب ضرب يتحكم بايه مش بالشكل الظاهر يعني بالشكل الظاهر جزء من الدين اللاحيه والقميص الجبال يعني الجلابيه بالاعمال المصريه اللاحيه والخميس ليس هو الدين هو اللسن من الدين فقط انا ونفسي هذا الجزء ويكون غير ايه مفرد فيه ولكنه قد يكون احتذر بزين اخرى كثيره وانا قصدي مش معنى ذلك ان الواحد يخش خلاص لا تشهد وتشاركه وفي تركيز على التسبيح هذا المسجد عواس احنا اعتدنا مثلا الخطبه ساعة ونص ساعة ونص مش كده كلنا يقوى كلنا جايين وبعدين في المسجد نتجمع لا المقاطع الطويلة هتمل الناس يبقى انا خليت المقاطع ايه ايه بسيطه ظبط نفسك الخطبه تلم الموضوع في في ساعه الا ربع ونص كمان سترد الشيعة ومثل الشيعة وهكذا يباعتبار الحال باعتبار حال الناس يباعتبار الحال تباحنا تعذبنا تعلمنا أخدنا فوايا الدعوية من معرفة المسكين والمدنيين أصلاً الله أسمع أولادنا على محمد ويباعتبار طبعاً أحد الأسئلة ما هي بوابط المسكين أمو الذاتي وما هي بوابط المدنيين أمو الذاتي معكم عفو